أم اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحانا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 إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إلَّا أَنَا قَعْبُدُونَ وَقَالُوا تَخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ السُّبَحَانَةِ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ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 ك نجيزه جهنم كذلك نجيز الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا عَرْقَان فَفَتَقْنَاهُمَا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 في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن فهم الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون